لديك شريعة ومن السموم النافعات دواء, دواء والبر عندك زمة وطريبة لا منة ممنونة وجبان وجر عند كثمة وقريبة لا منة الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء غاءت فوحدت سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء غاءت دين له حت كك كراما والبخنا الفقر أخلاق ما تهوى ka ka Mm-hmm. <laughs> بل داية ما جئت بابك مادخا بل داية ما جئت بابك مادخا بل داية ما ومن المليح قذروا أدعاه ما جئت بابك ماتحا بل دايت ما قد بابك بلدان ومن المالح تضرد ودعه ما قد ببك ما تحج بلدان ما قد ببك ما تحج بل دايا ومن المليحي تغراد ودعاوا ما جئت بابك ما ورد ودع ما جئت بابك لا تخذ منتايا ومن الذي